والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنس عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنزر أم القرى ومن حولها وتنزر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيف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 فبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تخرطوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واتقوا كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب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 الله لطيف بعباده يصدق ان يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حفظ الاخره نزد له في حظه ومن كان يريد حفظ الدنيا نقصه منها وما له في الاخره من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في غوظات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق بعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده صبير بطير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 وما أنتم بمعجزين في العرض وما لكم من دون الله من وليه ولا مصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبر من شكور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 والذين يجتنبون كبائر الإذن والفواحش وإذا ما غضبوهم يصبرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وعمقهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أقابهم البغي هم ينقصرون وجدا صيئا صيئا مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فمن وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فهؤلاء ما عليهم من سبيل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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الزل ينظرون من صرف صفي وقال الذين آمنوا إنما مقاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل استجيبوا بربكم من قبل أن يحجي يوم لا مرض له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكين فإن أعرضوا فما أغسلناك عليهم حكيظا إن عليك إِلَّا البلاغ وإنا إِذَا أَذَقْنَا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تقبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يطلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا, يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه علم قدير وما كان لبشر الهيم يكلمه الله إلا وحيا أو من وراه في حجاب أو يبتل رسول أو يبطل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علم حكيم.